قول المعلّف رحمه الله تعالى فصل واستدامته هذا الحديث في الرهن الآن وعندنا الرهن وهو العين المرهونة وراهن وهو الذي يدفع العين المرهونة الذي يملك العين المرهونة ويدفعها رهنا ومرتهن وهو الذي يقبل الرهن حتى يستلم حقه رهن وراهن ومرتهن يقول واستدامه القبض كابتدائه استدامه القبض تقدم لنا ان الرهن لا يلزم الا بالقبض وقيل يلزم بدون قبض يقول استدامته كذلك شخص رهن شيئا ما فاستلمه المرتهن ثم ان المرتهن اجل حين إذن الرهن ثم إن المرتهن سلمه للراهن زال لزومه حين اذا لانه زال من يد المرتهن الى يد الراهن فكانه لم يسلم رهن فإن عاد اعاده الراهن إلى المرتهن عاد لزوم الرهن حينئذ ما يملك الراهن التصرف فيه لأنه عاد ليد المرتهن القول الآخر عندما يرى ان القبر ليس بلازم كذلك استدامته ليست بلازمه فمثلا قال ارهنك كذا شيء معين لزم الرهن قبضه المرتهن صار عنده اعاده المرتهن الى الراهن ليتصرف فيه حينئذ اذا قلنا القبض ليس بلازم عند هذا او عند هذا فهو رهن ولا يسوغ للراهن ان يتصرف فيه الا باذن المرتهن وقد ما تقدم لنا الشيء المرهول لا يجوز بيعه ولا يجوز وقفه ولا يجوز دفعه مهرا ولا يجوز دفعه معاوضة عن خلع ونحوه لأنه موقوف محبوس لحق المرتهن فلا يجوز التصرف فيه ابتدائه في الخلاف اشتراطه للآية الكريمة لأن الآية الكريمة في قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة الرهن صفته أنه يكون مقبوض يقبضه المرتهن نعم فإن قلنا, قلنا باشتراطه فاخرجه المرتهن عن يده باختياره الى الراهن زال لزومه وبقي كل الذي لم يقبض مثل ان, مثل ان اجره اياه او اودعه او اعاره او غير ذلك فهو قلنا باشتراطه يعني باشتراط استمرار القبض فأخرجه المرتهن عن يده باختياره لا غصب لأن أخذ الرهن من يد المرتهن على سبيل الغصب لا يزيل نزومه لأن هذا الاخذ غير حق لكن إذا أخرجه باختياره زال نزومه حينئذ وزال الرهن مثلا رهنه شيء ثم اعاده الى الراهن قال دعه عندك حينئذ صار كان الدين لا رهن فيها يزول لزوم هذا الرهن فيبقى الدين في ذمه المدين بلا رهن عن يده باختياره الى الراهن زال لزومه وبقي كالذي لم يقبض يعني كانه لم يكن فيه رهن حينئذ مثل ان اجره اياه الرهن مثلا بيد المرتهن قال انا احفظه اقفله مثلا دكان او بيت بيد المرتهن قال بدل ما نقفله بقفله لا نستفيد منه وأجرك إياه فأجره للراهن لصاحبه لأجل أن يكون الأجار رهنا مع العين زال نزومه أو اودعه إياه قال خل هذا الرهن الذي أعطيتني خلو عندك احفظه عندك زال نزومه او اعاره اياه قال اعرني الرهن الذي جعلته رهنا عندك اعرني اياه فتره عنده اليك فاعاره اياه اعاره للراهن الراهن كان لزومه نعم وبقي كالذي لم يقبض يعني كأنه لا رهن فيه حينئذ نعم فان رده الراهن اليه عاد اللزوم بحكم العقد السابق فإن أعاده الراهن إلى المرتهن لزم وبقي رهنا بيد المرتهن لا يملك الراهن التصرف فيه نعم بحكم العقد السابق لا بحكم الاعاده هذه لأن الاعاده هذه لا حكم لها وإنما لو لم يعد زال الرهن فإذا اعيد بقي على الرهن على الحكم السابق العقد السابق الاول نعم لانه اقبضه باختياره فلزم الاول لأنه اقبضه لان الراهن اقبض المرتهن الرهن باختياره فلزم نعم وان ازيلت يد المرتهن بعدوان كغصب ونحوه فالرهن بحاله لأن يده ثابتة حكما فكأنها لم تزل مثلا المرتهن قبض الرهن لزم أي كان الرهن مثلا أرض أو بيت أو سيارة أو دعير أو بقرة أو أي شيء أي عين قبضها المرتهن لزمت جاءت يد ظالمة فاقتصبت هذه العين من يد مرتهن واخذها وصادرها هل بقي الدين كأنه لا رهن فيه وزال الرهن وحكمه لان قلنا إذا أعاد المرتهن الرهن إلى الراهن سأل حكمه هذه ما اعاده وإنما أخذت منه بقوة أخذت منه غصف ظلمة في أخذها هل يزول حكم الرهن لا لأن الرهن بحالة هذه يد ظالمه يد جائرة لا يترتب عليها أحكام يد غاصبة انتلف في يدها ومنته فإذا اخذ الرهن من المرتهن بالقوه وبدون خياره فان الرهن لا يزال حكمه وهذه اليد تعتبر ظالمه لو اكلفت الرهن وقيل الله من هو اقوى منه واخذ الحق منه الجمه ان يدفع قيمه الرهن ليكون رهنا فالرهن بحاله لأن يده ثابتة حكما يعني ما جعلت يعني ما أخوذ منه بالقوة والأخذ القوة لا يغير الحكم الحكم على ما كان عليه فكأنها لم تزل يعني فكأن يد المرتهن على الرهن قادرة نعم فصل والرهن أمانة في يد المرتهن انتلف بغير تعد منه لم يضمنه. هذا حكم جديد. الرهن امانه بيد المرتاهن. اليد القابضه انواع. هناك يد تسمى يد امينه وهناك يد اخرى تسمى يد ضامنة. يد ضامنة. وقد تكون كلا اليدين امينه من حيث العرف. لكن من حيث الحكم تختلف. انت قبضت هذه العين رهنا. بعت على اخيك شيئا ما فقلت له اريد رحم فاعطاك كتاب المغني رحم فقبلت الكتاب عندك رحم فدبت اليه الارض الارض اكلت او وضعته مع كتبك فجاءت يد ظالمه فسرقتهم فهل تضمن لا في هذه الحال ما تضمن لأنك مؤتمن على هذا الشيء ولم تفرق فيدك يد أمينة وليست يد ظامنة هذه يد أمينة واليد الأمينة ما تضمن اخرى وقد تكون في الامان مثلها واكد لكن الحكم يختلف انت قلت له قلت لاخيك يا أخي عندنا بحث في موضوع الرهن والمغني استوفى الكلام على الرهن فانا اريد منك يا اخي أن تعيرني الجزء السادس من المغني لمدة عشرة أيام فأعطاك صاحبك الجزء السادس من المغني عارية فوضعته في المكان الذي وضعت فيه الكتاب الأول فسرق او اخذته معك الى المسجد الحرام فوضعته بين يديك ثم قمت ونسيته او جاء احد واخذه وانت تصلي كل هذا ما في تفريط منك فجاء يطلب الكتاب فقلت له يا اخي سرق من مكتبتي او نسيته في الحرام او أخذ وأنا أصلي أو وضعته على جدار الحجر فجاء شخص وأخذه وأنا أضع كتبي عادة مثلا على جدار الحجر فاخذ فأنا يا أخي ما فرت فقال يلزمك يا أخي أنا الآن فسد علي الكتاب كله لازم أن تشتريني الكتاب الجزء السادس ليكمل كتابي وقال يا أخي يد يدي يد أمينة. قل لا, لا يدك ليست يد أمينة. يدك يد ضامنة. لما يا أخي أنا ما فرت. أنا أخذته منك لأستفيد منه وقرأت فيه. أكثرت القراءة فيه. لكني وضعته في المكان هذا فأخذ. وأنا ما فرت. فتقول له لا يدك يد ضامنه لماذا؟ لأنها يد اعاره وأنت قبلت هذا لصالحك لحظ نفسك فالعارية كما قال عليه الصلاة والسلام لصفوان عارية مضمونة لما طلب منه الأدرع والأسلحة عند صفوان لما عزم صلى الله عليه وسلم على غزو الطائف طلب منه إعارة بعض الأسلحة التي عنده والأجهزة الحربية قال أغسف يا محمد قال لا بل عارية مضمونة فالعارية مضمونة ما تلف منها في هذا الحرب أو كذا يضمن كذلك يد المستعير يد ضامنة يد الغاصب يد ضامنة يد المرتهن يد أمينة في الصورة الأولى فإذا قبرته رهن ما يلزمك إذا لم تفرط ما يلزمك ضمانه في الصورة الثانية حتى لو لم تفرط يلزمك ضمانه ولذا قال المعلم رحمه الله تعالى فصل والرهن امانه في يد المرتهن إن تلف بغير تعد منه لم يضمن اما المتادي ايا كان فهو ضامن اذا فرط في الشيء فهو ضامن على اليد ما اخذته حتى تؤديه اما اذا لم يفرط فهو فهي يد امينه مثل ما لو ارسل مبلغ مع شخص ما الى اخر واحتفظ به ما ينبغي الاحتفاظ حسب الاصول ثم اخذ مع احتفاظه به يجمه ضمانه واذا فرط فيه يجمه ضمانه كذلك الرهن امانه بيد المرتهن لو تلف او سرق او تعدي عليه ما يلزم المرتهم ان يضمنه ولم يسقط شيء من دينه. ما يقال انت قبضت الرهن وتلف في يدك اذا سقط نصف الدين سقط ربع الدين لا الدين بحاله لكن راحت الرهن الرهن ذهبت والدين بحاله ما يتغير نعم ولم يسقط شيء من دينه لما روى الاكرم عن سعيد بن المسيب قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرهن لا يغلق والرهن ممن رهنه الرهن لا يغلق يعني لا يذهب ولا ولا يلزم به لا الراهن لا ما يلزم به لانه امانه بيداه ولانه وثيقه بدين ليس بعوض عنه لانه وثيقه بالدين وليس عوض عن الدين لو كان عوض عن الدين قلنا سال الدين وانتهى لكنه ليس عوض عن الدين وإنما هو وثيقة لسداد الدين نعم. فلم يسقط بهلاكه ما يسقط الدين بهلاك الرهن فمثلا لو أن شخصا رهن بيته مثلا عند صندوق التنمية ثم إن البيت انهدم هل يسقط شيء من الرهن؟ من الدين لا الدين بحاله بالذمة نعم كالضامن كالضامن في انه يلزم سداد ما ضمنه فكذلك الرهن لا يسقط شيئا من الدين نعم وان كان الرهن فاسدا لم يضمنه وان كان الرهن فاسدا وتلف فلا يضمنه يعني اصل رهنه شيئا لا يصح رهنه ثم تلف فوقبضه بعقد فاسد لا يلزمه كذلك مثال ذلك مثلا انت بعت على شخص ما حاجة عينا فقلت له يا اخي اريد منك رهن فقال حاضر فجاءك بكتاب المغني وقال هذا كتاب المغني يكون رهن عندك حتى اسدد فقضرته انت ولم تنظر فيه ووضعته مع كتبك حافظا له ثم تلف فجاءك بحق كامل جاءك بحقه دين الذي عليه ثم قال اعطني كتاب المغني فذهبت لتسلمه يا فلم تجده فعدت إليه وقلت له ما وجدت الكتاب يظهر أنه سرق فيقول لا يا أخي هذا وقف وأصل رهني إياه عندك خطأ فأنت ترمنه لأنه ما يصح رهن الوقف لأن الوقف ما يباع لأن الرهن فيما يصح أن يستنفع الثمن منه وكتاب المغني اذا كان وقفا مثلا ما يصح بيعه فيقول الرهن غير صحيح فيدك إذا يد ضامنه وكوني اعطيتك اياه رهنا هذا فاسد مو صحيح فيلزمك ضمانه تقول لا يا اخي انا قبضته على اساس انه ملك لك فقبضته رهنا وانا يدي يد المرتهن ويد المرتهن أمينة يقول صحيح هذا لكن قبضك للوقف عقد فاسد يعني كونه ارهنتك الوقف فاسد فيلزمك ضمانه تقول لا ما يلزمني ما دمت أنا قبضته بحق حتى وإن كان القبض غير صحيح فلا يلزمني ضمانه هذا هو وان كان الرهن فاسدا يعني رهنه وقف او رهنه ما لا يجوز بيعه كام الولد كما سياتينا مثلا في الاشياء التي لا يصح رهنها يسمى الرهن رهن فاسد يعني ما يستوفى منه الثمن فتلف في هذا الرهن فهل يلزم ضمانه لان الرهن فاسد لا ما يلزم لان هذا قبضه قبضا صحيحا فلا يلزمه ضمانه لا. لان ما لا يضمن بالعقد الصحيح لا يضمن بالعقد الفاسد لأن الاصل لو كان العقد صحيح وتلف ما ضمنه فما بالك اذا كان العقد فاسد فمن بابه او لا الا يضمنه ثم الذي رهنه قد يلزمه الضمان بدل الوقف يلزمه ان يشتري كتاب ويجعله بدل الوقف لانه هو اليد المتعديه الراهن في هذه الحال هو المتأدي اما المرتهم فهو قبض ما تبين له ان عقده فاسد نعم. لان ما لا يضمن بالعقد الصحيح لا يضمن بالفاسد نعم. وان وقت الرهن فتلف بعد الوقت ضمنه لأنه مقبوض بغير عقد وان وقت الرهن فتلف بعد الوقت قيل هذا رهن عندك لمدة ثلاثة أشهر على أنه سيستوفى الدين خلال هذه المدة أو ينظر فيه وبعد ثلاثه اشهر ينتهي ما يكون في رهن فتلف خلال ثلاثه اشهر هل يضمن لا تلف الرهن خلال ثلاثه اشهر ما يضمن لانه مقبوض بحق تلف بعد مضي المده المتفق عليها فانه يضمن لأن بقاءه في يد المرتهن بغير حق ويجبه رمانه مثل اليد الأظلامنة مثل الغاصبة ونحوها لأنه مقبول بغير عقد لأنه انتهت المده التي هو رهن فيها فبقي بغير عقد صحيح نعم وإن رهنه مغصوبا لم يعلم به المرتهن فهل للمالك تضمين المرتهن فيه وجها احدهما لا يضمنه لانه دخل على انعد لانه دخل على انه امين والثاني يضمنه لانه قبضه من يد ضامنه فاذا ضمنه رجع للراهن في احد الوجهين لأنه غره, لأنه غرة وإن رهنه مغصوبا الاصل أن الرهن يكون ملك للراهن أو مأذونا له في رهنه مثل ما تقدم لنا في الكتاب مثلا قلت لصاحبك هذا كتاب المغني رهن طلب منك رهن ما عندك شيء ترهنه فجئت الى اخيك او زميلك وقلت له يا اخي كتاب المغني من في حاجه اليه الان اعطني اياه ارهنه عند زيد في دين له علي فاعطاك اياه من اجل ان ترهنه صح كل هذا صحيح هذه الصوره التي معنا كتاب المغني اخذته من شخص ما بالقوه واعطيته لاخر رهنا بدين عليك اخذته من من شخص بالقوه وجعلته رهنا عند اخر بدين له عليك فتلف الكتاب فمن الذي يلزم ضمانه يدك أنت الذي أخذت الكتاب يد غاصبة المرتهن يده في الأصل يد امينه لكنه قبضه من يد ضابنه فهل يلزمه الضمان؟ أو لا قال رواية خيل يلزمه الضمان لأنه قبضه من يد ضامنه فيده كيد ال وقيل لا يلزمه الضمان لأنه لأن قبضه هو قبض صحيح وما غصب ولا الغاصب وعلى كل فالمرتهن لا يلزمه شيء لانه لو ضمنه اياه صاحبه فانه يرجع على على الراهن لانه يقول غررتني أعطيتني اعطيتني شيء قصب وجاء وتلف فجاء صاحبه وضمنني اياه فدفعت من مالي عن هذه العين التي تلفت لان يدك يد غاصبه فيضمنه اليد الغاصبه وان رهنه مغصوبا لم يعلم به المرتهن اما اذا علم فهو يضمن بلا اشكال لانه يعرف انه لا يحل له ان يقبض مغصوبا يكون رهنا لم يعلم به المرتهن فهل للمالك تضمين المرتهن ان المرتهن قد يكون امرا واسمح من الغاصب فيأتي المرتهن الذي هو الرجل الفاضل الذي قبل هذا بحق فيقول يا أخي أنت أتلفت كتابي وتلف في يدك فأضمنك إياه فضمنه إياه ثم إن المرتهن يرجع على الغاصب مثل رجوعه عليه بالدين الذي عليه في وجهان أحدهما لا يغمنه لأنه يقول أنا قبضته بحق والثاني يغمنه لأنه دخل على أنه على أن يده مثل يد الغاصب لأنه قابل من يد غاصب فإذا ضمنه رجع على الراهن في أحد الوجهين لأنه غره يقول يا أخي أنت غررتني أعطيتني شيئا مغصوب فتلف فيرجع عليه نعم والثاني القول الثاني لا يرجع لان التلف حصل في يده لان التلف تلف الرهل في يد المرتهن ويد المرتهن في هذه الحال يد ضامنه لانها قابرة من يد ضامنه والفرع عن الفرع مثله مثلا فالقول الثاني انه